أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح الرؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب مورعون والذين هم في الزكاة فاعلون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوت هم فيها قالدون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 ثم خلقنا النظفة عَلَقَةً فخلقنا العلقة هلغة فخلقنا الهلغة إضاما فكتونا العظام نحنا ثم أنشأناه قلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين ثم إن وإنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة شبعتون ولقد خلقنا فابرقكم سبع قرائق وما كنا عد الخلق غابين وأنزلنا من السماء قدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم جهي جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلناه حمل إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 وإلا رجل بِجِنَّةٍ جنة بِهِ به حتى قَالَ قال رب بِمَا بما كذبون إِلَيْهِ إليه اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فإذا جاء فِي فَوَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآذَكَ إِنَّمَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي الَّذِينَ ظَلَمُوا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 قومه الذين كفروا وكمهوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في العياد السنيا ما هادا إلا بشر مثلكم يأكل منه ما تأكلون منه ويشرد مما تشردون ول Ain أضعة بشرا مثلكم إنكم إذا لخاتيون أَيَعْلَمُكُم أَنَّكُم إِذَا نِتْمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا عِظامًا أَنَّكُمْ خَرَجُونَ هِيَّا تَهِيَّا لِمَا تُعَدُّونَ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبروتين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انسرني بما كذبون ان قال لي ليصبح نادبي فاخذت صيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قروناً اخري ما تسبقوا مما اجلها وما يتاخرون ثم ارسلنا رجلا تترى كلما جاء امت الرسولها فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هاون بآياتنا وجلطان مبين إلى فرعون وملئين فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوا فكانوا من المعلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَعَلَهُ الْمُجْرِمُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَرِيَمِ مَوْعِدَهُ آيَةً وَأَوْيَيْنَاهُ مَآلًا إِلَى رَبٍّ دَاتِ قَرَارٍ وَهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا بما لديهم فرحوهم فذروا في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمثلهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 فَكِلَتُنَّ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُلَّا إِكَالَ سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فلهم أعمال من دون ذلك هم لا حتى عَالاءَ عَقَابَكُمْ تَنكِضُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ لهم فهم له أَمْ أم يقولون به جنة بل جاءهم للحق وكثرهم للحق كارفون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فيهم بلَّتِينَ بِذِكْرِهِمْ فَرَبَعَ ذِكْرِهِمْ مَعْرُونٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَادِقٍ وَإِنَّكَ لَا إِلَى سَرَائِطٍ مُشْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَنْسَرَاطٍ لَنَعَكِ